الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الفائد العشرون من السلسلة الضعيفة لشيخ الألبين رحمه الله فهذه السلسلة فيها فوائد في غاية الأهمية لذلك نقلتها كي نستفيد جميعا فائده العشرون عند حديث من زار قبر والديه كل جمعة فقرأ عندهما أو عنده يعني عند أحدهم الاب والأم ياسين سين غفر له بعدد كل آية أو حرف حتى يعني لوائح الوضع عليه يعني لوائح الوضع على الحديث نفسه انه مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام طبعا بقى أي واحد تلعب على المنبر لو قال الحديث ده الله اكبر ده المسجد كله إيه الله الله هي دي الخطب ولا بلاش هي دي الخطب طبعا الحديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الحديث يدل على استحباب قال الشيخ الألباني طبعا أنا الايه ليس الغرض في ذكر هذا ذكر التخريجات وذكر الحديث وهو إحنا بس ليه الفائدة الشيخ عند حديث كده ممكن مع الله ده اللي احنا محتاجين بيقول الحديث يدل على استحباب كراءة القرآن عند عند القبور الحديث بيدل على كده الحديث اصلا ايه باطل موضوع مكذوب خلاص كده وما بني على باطل فهو فهو باطل وما ينفعش تاخد حكم من حديث مش ثابت اصلا مفهوم قال وليس في السنة الصحيحة ما يشهد لذلك بل هي تدل على ان المشروع عند زياره القبور انما هو السلام يبقى واحد حديث مكذوب اثنين ده الحديث اللي بيقول لك يدل على انه يقرا هناك لا ليس اصلا في السنه مسألة ان تقرا عند عند القبور قراءه القران عند القبور هذه هذه بدعه هذه بدعة والقارئ للقرآن يأسم يكتب عليه وزر في صحيفته يلقاه يوم القيامة واضح الكلام كده يبقى ما في شيء اسمه قراءه قران عند الايه عند القبور النبي عليه الصلاه والسلام دفن كثير من أبنائه صحيح وكثير من أصحابه ولم يقرأ ولم يقرأ القرآن دفن النبي عليه الصلاة ولم يقرأ أبو بكر دفن أبو بكر ولم يقرأ عمر دفن عمر ولم يقرأ عثمان دفن عثمان ولم يقرأ علي دفن علي ولم يقرأ معاوية إلى آخره خلاص لبديء من الاختراعات اتنين حتى الذين يقرؤون القرآن عليه بيتآكلوا بيه بيأكله بيه مفهوم فما في شيء اسمه ان انا اقرا قران على على قبر اثنين ما في شيء ان انا اقرا قران واقول لك اوصله لفلان اوصله انت انت ان شاء الله ده بيوصل بايه يعني بواتس مفهوم ده ده بيوصل بايه يعني ده ايه بيو... دي امور غيبيه دي امور غيبيه مساله ان انا هوصل اجره لفلان وده هوصل اجره لفلان وانت قاعد عملت ابعت وانت قاعد أنت اسمه ايه؟ اسمها الغيب، والاصل في امور الغيب المنع. الاصل في أمور الغيب المنع الا بدليل. مش ده ثواب؟ طيب كل ما هو مقرون بثواب او بعقاب او بسيئه او او ده امور غيب ما تعرفهاش. خلاص كده؟ يعني انت مثلا هتقرأ القران، ليك اجر قد ايه؟ ليه اجر كذا، طب ليك اجر بكذا بناء على بناء على الحديث. صحيح كده الكلام؟ بناء على حديث الحديث ده من قاله النبي عليه السلام النبي عليه السلام نفسه لا يعرف الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين صحيح الكلام؟ يبقى الأجر ده كان بوحي كان بوحي علم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول نفهم الكلام كده؟ يبقى أنت عمال بقى تبعت ونتقعد كده لا سيبك من الكصة دي خالص يبقى بدل ما تشغل نفسك بده اشغل نفسك بالدعاء لي الدعاء يصل الدعاء معذرة مشروع باتفاق مشروع بايه؟ باتفاق ان انا ادعي له وادعي الفلان وادعي الاموات المسلمين فهم الكلام؟ قال بل هي تدل في حد مستعجل من مشروع وتصل ها ها قلت مشروع واعتذرت عن كلمة تصل لأن الاستجابة من شؤون الربوبية من شؤون الربوبية فقد يستجيب وقد تكون له حكمة أخرى واضح الكلام لذلك قلت مشروع وتراجعت عن كلمة ياصل صح الكلام كده وضحيت بالدرالة ليه وضحيت بل هي تدل على أن المشروع زيارة القبور إنما هو السلام السلام علي كما في حديث عائشة قالت ماذا أقول يا رسول الله صحيح مسلم إذا دخلت القبور قولي السلام عليكم ديارك أممين أنتم السابقون نحن إن شاء الله بيكون بحكون نسأل الله لنا ولكم العافيه وضع الكلام يبقى ما ألهاش تقرأ الايه وتقرأ لهم ربع وانت, وإنت برضو كده. ما قال هذا الكلام أو يقرأ لهم الفتحة أو الفتحة المسلمين خلاص كده أه. أو بعد ما بيخلص القرآن الدعاء اللي على طول ده في الراديو في إزاعة القرآن الكريم بعد ما خلص يخلص القرآن ختمة القرآن تلاقي في الدعاء وأن يكون سوابه إلى النبي سواب الأمة كلها على النبي عليه الصلاة والسلام ومش عارف إيه ويفضل يدعي دعاء ما أنزل الله به من سلطان اللي هو دعاء ختم القرآن ده ما أنزل الله به من سلطان ده واحد قاعد قاعد يألفه ما في والله ما في والله ما في ما فيش خالص اسمها دعاء خد من القرآن لا في الصلاة ولا في التراويح ولا انت قاعد ما في خالص كلام ده ما فيش حاجة اسمها دعاء خد من القرآن قال وتذكر الأخيرة فقط وعلى ذلك جرى عمل السلف الصالح رضي الله عنه فقراءة القرآن عندهم بدعة مكروها كما صرح به جماعة من العلماء المتقدمين بدعه المكروهة أي بدعه المحرمة فإن قيل روي عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح صورة البقرة وخواتيمها قلت هذا الاثر عن ابن عمر لا يصح سنده إلي مهم جدا ان أنت تتكلم في الصحابي هتثبت حكم لصحابي لازم تجيب آه مهم جدا انك تهتم بالإسناد الذي يصل إلى كلام الصحابي لأن الكلام الصحابي إذا لم يعلم له مخالف هيكون, إيه؟ هيكون حجة خلاص كده إذا لم يعلم له نص مخالف أو ما يعلم له مخالف من الصحابة يكون حجة فلازم النظر في الاسناد فقال الشيخ لا يصح سنده إليه ولو صح شفت الكلام ولو صح فلا يدل إلا على القراءه عند الدفن لا مطلقا كما هو ظاهر أزيد ولو صح لا يثبت لأن قول الصحابة حجة بالشرطين ما لم يخالف نص ما لم يخالف غير والسنه العمليه تخالف ذاك صح كلام فعليك ايها المسلم بالسنه واياك والبدعه وان رااها الناس حسنة إن رااها الناس حسنة ليس كل ما تراه خيرا يكون شرعا جميل ليس كل ما تراه خيرا يكون شرعا والا بقى هتخلي العقل ده يحط احكام طب دي قراءه قران هو قراءه القرآن وحشه يعني قراءه قران بدعه يعني مش عارف ايه مفهوم ما بقولش قراءه القران وحشه ده قراءه القران بتاخذ عليها اجر ولكن بتكلم في المكان ده فاكرين الوصف ها والقصر انا بتكلم القران في المكان ده هل النبي عليه الصلاه والسلام اللي نزل عليه القرآن فعله هو ده اللي احنا كلم فيه وصلت قال وإن رآها الناس حسنة فإن كل بدعة ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم المشكلة في إيه بقى ممكن لك ده قراءة قرآن وبدعة وكلمة بدعه ممكن بقى استساغى الناس البدعة كبيرة البدعة حجمها إيه البدعة كبيرة من الكبائر وإن كانت الكبائر تتفاوت الربا كبيرة والزنا كبيرة لكن الربا أشد صح كده كلام البدع كبائر عرفت حجمها بقى هي دي المصيبة بقى إن تجتنبوا كبائر ما تنهونوا عنه نكفر عنكم نكفر عنكم سيئاتكم الفائدة الحديث والعشرون الشيخ ذكر حديث بيذكره الصوفية سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن قال هذا منكر جدا ويكفي في رد هذا الحديث أنه يعني سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن يعني إيه لازم تمشي راحة او والراحة خالص يعني مفهوم وانت ماشي كده يعني تبقى ميت وانت ماشي واضح الكلام طبعاً المشي ده بيختلف على حسب النية خد بالك اولاً حكم المشي في ذاته المشي مشي مبقى همشي بسرعة في واحد بيمشي بسرعة في واحد بيمشي بطيء صحيح كلام في واحد يمشي يعني ها بين ده وبين ده الناس يتفوتون المشكلة بقى ان انت تخليها دين ان انت تخليها ايه ان انت ماشي بالراحة عشان ايه لازم يبقى الدين عشان يبقى ايه تبقى واحد متدين لازم تمشي لازم تمشي بالراحة او تمشي بسرعة عشان برضو ايه تبقى يقولوا عليك كذا وكذا وكذا هتربطها بدين يبقى وقعت في ايه وقعت في بدعة وقعت في بدعة لا ما تربطهاش بايه بدين ممكن الناس يتفاوتون الناس في مسألة المشي ايه يتفاوت مفهوم؟ قال ويكفي في رد هذا الحديث أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه في مشي فقد كان النبي صلى الله عليه سريع المشي كما ثبت ذلك عنه في غير ما حديث عن الشفاء بنت الله أم سليمان قالت كان عمر إذا مشى أسرع ولعل هذا الحديث من افتراء بعض المتزهدين. الذين يرون أن الكمال أن يمشي المسلم متباطئا متماوتا كأن به مرض من كثر بقى الزكر من كتر قيام الليل ومن كتر قراءه القران مفهوميته فايه قاعد بقى عيني مش قادر ايه يمشي واضح الكلام قاعد بقى ايه خلاص بقى فاهم فلازم يبين ان هو ايه ميت بقى خلاص كده وهذه الصفة ليست مراد قطعا بقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فيجي يقول لك هونا يعني ايه بالراحه مفهوم الكلام؟ قال وإذا خطبهم الجهلون قالوا سلام قال الحافظ من تفسير تفسيره هونا أي بسكينة ووقار من غير إيه؟ من غير تكبر يبقى هنا هونا أي ليس بمتجبرين ليس بمتكبرين كقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا فأما هؤلاء فإنهم يمشون بغير بغير استكبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعا ورياء فقد كان سيد ولد آلم عليه الصلاة والسلام إذا مشى كأنما ينحط من صبب وكأنما تطوى الأرض, الأرض له وقد كره بعض السلف المشي بتضاعف حتى روي عن عمر أنه رأى شابا يمشي رويدا فقال ما بالك أنت مريض مفهوم أنت, أنت مريض تعيان قال لا يا أمير المهين فعلاه بالضره ضربه مش عادي وأمره أن يمشي بقوة وإنما المراد بالهون السكينة والوقار وقد روى الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي عليه وسلم كان إذا مشى مشى مجتمعا ليس فيه ليس فيه كسل عند الحديث الثاني والعشرون وهو اختلاف أمة رحمة إذا مسألة المشي هذه لا تربطها بأمر أن أولا لم بالراحة يبقى الناس يقولوا عني ولما أمشي مش عارف ايه الناس يقولوا عن دعكة المسألة ايه المسألة أسهل, اسهل من ذلك يعني. لكن طبعا هناك مشيه محرمة ان يتكسر كالنساء مفهوم ويتخنع كالنساء هذا لا يجوز مفهوم واذا كان شخص فيه مثل هذه المسألة يعني طبعيا الاصل انه لا يستسلم ذلك ممكن ايه يعالج نفسه ب بالممارسة مثلا بأن يمشوا مشي بجد واضح الثانية والعشرون حديث اختلاف أمتي رحمة هذا حديث لا أصل له كلمة لا أصل له وإحنا قلناها بهذا إن معنى كلمة لا أصل له عند علماء الحديث يعنى بها أمران إما لا أصل له يعني لا إسناد له ملوش إسنان واحد قاعد عبد الرحمن قاعد بيألف أفهم الكلام كده قعد عمالي ألف قال رسول الله وخلاص أو لا أصل له له إسناد وله أسانيد ولكن لا إسناد له صحيح أي لا أصل له صحيح واضح الكلام كده اختلاف امتي رحمة طبعا هذا الحديث ابن حزم أتى عليه من القواعد والكلام في الإسناد والمتن أما الإسناد فده إيه حديث باطل خلاص كده وأما المتن نفسه باطل لأنه ابن حزم يقول لك إذا كان اختلافهم رحمة وليس هناك إلا اختلاف أو اتفاق فإذا كان الاختلاف رحمة يبقى اتفاقهم غضب يعني لو اتفقوا بقى وأجمعوا يبقى ربنا غضان عليهم ولو اختلفوا يبقى رحمة ربنا عليهم الكلام وهذا غير صحيح هذا غير مع ان الله عز وجل نهى عن عن النزاع نهى عن النزاع الذي هو الخلاف ولا تنازعوا نهى عنه شرعا وان كان اذن به كونا معنى كلمه ولا تنازعوا يعني عند النزاع ردوه إلى الى الكتاب والسنه إلى مصادر التلقي خلاص كده فانت نزعتم في شيء قال إيه؟ ولا تنزع. ثم قال فإن نزعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول خلاص هذا كلام يبقى هنا ده باطل سندا وإيه سندا ومتنا فاختلاف أمة رحمه هذا غير صحيح وإلا أصلا من المختلفين ممن هو يكون مخالف يكون مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام ويكون مخالف لما كان عليه الصحابة فالنبي عليه الصلاه والسلام قال وستفترق امتي على 73 وسبعين فرقه كلها في النار يبقى فين بقى الرحمه هنا كلها في النار الا الا واحده الا واحده هذه الامه هذه الواحده هي المرحومه لذلك قال ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك فاهل الرحمه ليسوا باهل اختلاف وإنما هم مستمسكون بمصادر التلقي وأما غيرهم لا يزالون على ذلك لأنهم ليسوا في رحمة وسيكونوا في هذا الأمر إلى أن يتوب الله على أحدهم منهم لكن على ما هم عليه لا يزالون مختلفين حتى الفرقة هتلاقي خرج منها فرقة والجماعة يخرج منها جماعات والفكرة هيخرج منها أفكار وضع الكلام إلا من رحم ربك إلا من رحم رب يبقى ده باطل سنة ذنوءين باطل سنة ذنوء ثم ذكر أيضا مثله حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ده برضو حديث موضوع أصحابك النجوم الرجل بتاع ديه فقهية بيكلموا عن الخلاف لك أصحابك النجوم لانه يمكن ان يكون هناك من الحديث موضوع يقول لك من يمكن من أراد ان يأخذ هناك من يمكن فله يكون ومن من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك الله اين قوله تعالى اتبعوا احسن ما انزل انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من من دونه من دونه فكل ما كان مخالفا للدليل هو ده كلمة من دونه من دونه نسال الله السلامه والعافيه نسال الله ان يعلمنا واياكم طيب ذكر هنا في ممكن نقف عند حديث بأيهم مكتراتهم مهدداتهم وهيذكر بعد ذلك الكلام في حديث لا تذبحوا لا إلا مسنة واضح؟ إحنا نكون كده قطعنا خمس خمس فوائد جزاكم الله خيرا غدا إن شاء الله في أوسيم بعد الإشاء وبعد غد إن شاء الله ايضا في أوسيم بعد الإشاء جزاكم الله خيرا الجمعة القادمة إن شاء الله في مسجد الأصوليين في المنيم صح كده؟ والثالثة في أهل السنة والرابعة هنا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته